أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل له أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا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 ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا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 فَلَعَلَكَ بَاقٍ نَفْسَكَ على أَثَارِهِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُ وَجُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 فسنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قَوْمٌ نتخذوا من دونه آلهة له يأتون علي بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا ينشر لكم ربكم من رحمته فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا